قالوا أ ولم تكف تأسيق مرسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن لنا نصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الضالين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 وأستغفر لذنبك وسبح لحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطة أتاهم بغير سلطة أتاهم إن في خجورهم إلا كبرهم ما هم ببالغين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 قليلا ما تتذكرون